بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمتي ربك عبده زكريا إذ ماذا ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم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 الشرك بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ له مِنْ قَضَاءِ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلامٌ وَكَانَتْ امْرَأَتِي عاقرا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الكبر عتيا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 فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بطرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا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 فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وعزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وطري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني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 وضرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا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 قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجر من المليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا نَبِيًا وَهَبْنَا لَهُم مِن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيمٍ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 وَإِذَا تتلى عليهم آيَاتُنَا بينات قَالَ الذين كفروا للذين آمنوا أَيُّ الفريقين خير مقاما وَأَحْسَنُ نبيا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن لدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد